أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قالتات تائبات تائبات عابدات سائحتين ثيبيون وأبكارات.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 إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها, التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا